وعير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ إل هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَالسَّمَاءِ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب إنه على رجعه يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لطول فصل وما هو بالهزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا